فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كسيش عقلاني دلات بخاري مسلم ديان عم حليتي دايا منيج دلام صدان عقلي خوي دايا.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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله أخي قولها في عمركين أردوب ديني جحق إلا سري شي دخات أما نبقى هربو خيان بلين تأثيري وزريري إن شاء الله بإذن أخي عاقبتين وفشل فشلهي ترنعا أجل كسب ليس الله لك فلانا كسب كدبي بأمانات كبلي باشا بلدبتا وعدود به وعدهات جابه جاب کردیم شالله. دایکم پارچه عال تونی دوزی و تو استاناتوانه خوانا کی بودوزی تواند؟ رقی پارچه عال تونا که 20000 دیناره، 20000 دیناره. آ؟ بلع آید دتواند؟ ام بر پاره بکات بخیرو پارچه عال تونا که بخوی بلع دتواند. دتوانه عال تونا که فَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا